إلا رحمة من ربك إن قبله كان திரு ஜி அ no mm -hmm. ولا قد اصدار الله وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَا لَكَ أَسَّى تَفْتُوا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْكُورَ <تصفيق>